إلهنا أنت الشافي إلهنا أنت الكافي يا من كفانا كل شيء اكفنا شر الأمرار يا من كفانا كل شيء أعذنا من سيء الأسقار يا من كفانا كل شيء أعذنا من شر كل شيء أن تآخذ بناصيته اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء وأن تحفظنا من كل وباء اللهم إنا نستودعك بلادنا وبلاد المسلمين اللهم إنا نستودعك آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت تسبح بحانك اننا كنا من الظالمين